قال سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فانظر ماذا يرجعون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 ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وان مرسله اليهم بهديه فناظره فناظره بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ نَقَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بلَلْأَاتُم بِهَدتِكُمْ تَفْرَحون إِْرجَع إلَيْهِمْ فَل نَأتََّهُم بِجنُودِ اللاقِبَلَ لَهُم بِهَا وَل نُخْرِرجََّهُمْ وَل نُخْرِرجََّهُم مِنْهَا أَذَِّ تَوَهُم صغِرون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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ قَهْقَبٍ مِنْ كَافِرِينَ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 لَؤُلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ وَكَانَ فِي المدينَةِ تِسْعةُ رَحْط يُفْسِدونَ فِي الأرْضِ وَلَا يُصْلِحون قالَاوا تَقاسَمُ بِ اللَّهِ لَنُ بَييتََّهُ وَأَهْلَ لَُ بَييتََّهُ وَأَهْلَهُثَُّ لََقُولَّ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 وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون